أما بعد، إذا كنا جرون معتيلا، تبليتي تها أبى منا في هذا منا، يو ثقوا رب الرتي إجارمت، جعل الرب الرتي إجارمت، يو وربين والآن كرأي ثاني بره وجتشو الرتي إجارمت، والجال جترت اجرمته يفيتو يو جرو غاري جرو بريد دو جرو رحمه تقب جرو في والجاللتي كيس جرتجتو جيرو جيرون جال في خير يادون من سان كيستي جرو جرو في راحان من سان كيساتتي ارغامتي يرو گمچوت كا جلدابني سيدا وانت سيدتين ضابتو والامنوا في والكباجو في كيساتتي قبت والامنوا في والكباجون يو هنجراتين سبب خشالات سبب وجنجرني بدن التين ارغامو ادنبهو في ولرا بقچون جدو ابا مناتي فيها ده منا الت سونكيتن هبتم قبو يوتكون اساني تقرت قلت هيتو يوهات منا ابا منارتي والانتم ما قبات يوكا ابا منا هاد منارتي سيران الا قلت الانتم ما قباتي اقسمه وليهمو ددني ولر هر Hakai Simbar Badyohin Gutini, Hakai Simbarba Dunyon Dabatin Wajijirenya Gari Kakabajakabu Yojidu Isanit Aragam seasin in Ninsuni Bifa Fokata Jijama Nuchhuza wanjama to jijetu. Apan Arabatin Karabinke Nakurana Kitatamile Dubatile Nuchuza Jirijnjechu. Kanap Nu show Sababa Fasada. يوكا جدن بلتينما مائتين بدوان تهف فتنا في والدب في ولت دينته جدو ابا مناتي فيها مناتي وان ومو بردبر اينما ولرا بقق تو في, في والقديسو مندران اجار مبريدغو وان سبب جركنته تهو في الرابقچون برباچي <سؤال> إسلام من أن أط generated at From 5 Vega قد يisty слишком تسوك يمكنني η пользه ما سوف تكون أخرج من أن أبقي أخرج وكس solemn وأجلس أخرج ولكن تخص devant فهمت أنين طا haft ولكن أن تستع permane إسلام تتع؟ بالسبب أن تتعрист ألوح و جربًا من ظهر بنير Liberty فما كان من على قراد ما أنتهى fall و مزادة الله وحزم